باشعالا الله حقا الله الرسالة ورد الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحبه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا سوكته الحمد لله رب العالمين عز ونصر عظيم لينا آياته في كل حين جبار لا يعجزه شيء من في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حكيم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ابنه إليه يرجع الأمر كله في يده ملكوت كل شيء أبى إلا أن يعزدينه وينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده كم حاول الكفار ان يطفئوا نوره ففشل يريدون ليطفئ... ان يطفئوا نور الله باقيا ويعب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون سبحانه لا نحيطنا عليه هو كما اتنا على نفسي كلنا عاجز إلا من أقدره الله عز وجل وكلنا فقير إلا من أغناه الله وكلنا دليل إلا من أعزه الله وكلنا مهزوم إلا من نصره الله سبحانه لا يخذل عبده ولا يخلف ظن عبده به فهو كما قال أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ولأن اتاني ماشيا أتيته هرولا ما تقرب الي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا ولا إن أتاني ماشي هرول سبحانه كفى من يتوكل عليه وهو حسيب من يكل الامر إليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل رب العزة سبحانه رأى الأمة الإسلامية تسير من ضياع إلى ضياع ومن هزيمة إلى هزيمة ومن انهيار إلى انهيار تسلط عليها على الأمة الإسلامية بذنوبها أناس منها كانوا نقمة من الله عليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم مهجون صلط عليهم بذنوبهم أناساً, أناسا لا يخشون الله ولا يرحمونه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والراعي احد الرعيه فكلما ازداد فسقها اخرج الله من بينها فاسقا سلطه عليها وكلما ازداد ظلمها لنفسها اخرج الله من بينهم ظالما يسلطه بظلمه وبطشه وجبروته وطغيانه عليهم والجزاء الرباني جزاء المثل بالمع. هكذا علمتنا القوانين القرآنية والسنن النبوية أذكروني اذكركم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم الجزاء من جنس العمل فاذا خلحت الرعية ساق الله إليهم من بينهم رجلا صالحا يزيدهم صلاح ويرحمهم برحمه من الله عز وجل واذا زاد ظلمها اخرج الله لهم من بينهم جبارا طاغية لا يعرف الله ولا يعرف حقوقه والله عز وجل سبحانه وتعالى رحيم بعباده يحب لهم الخير يحب أن ينصر بنا لكنه يريد أناسا يسلمهم هذا الخير ويسلمهم هذا النص أنت إذا جئت ووضعت بين يدي ابنك الذي تحبه كثيرا، ها؟ ولكنه لا يعقل وضعت بين يديه كمية من الذهب بإمكان أي بائع للحلوة أن يأخذ كمية الذهب التي بين يديه بقطع حلوة لماذا؟ لأن ابنك قد أخذها بسهولة فيفرط بها بسهولة ولا يعرف قيمته ولو وضع الله عز وجل النصر بين يدي امه دون أن تجاهد فإنها من السهل أن تفرط فيه ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد ومن هنا سنة الله عز وجل في الخلق الا يعطيهم النصر الا بعد الباساء والضراء والزلزله وبعد المصائب والمحن وبعد النكبات والضربات وبعد عمليات الإبادة والسحق التي تعمل في وتبقى مجموعة منهم تحافظ على هذا, على هذا الطريق فينزل الله عليهم النصر ويمكن لها في الأرض ويجعلها ستارا لقدام بدون هذا لا يمكن أن تنتصر أمه سنة من سنن الله عز وجل في الحياة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلفوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وجلزلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فلا بد للناس الذين يريدون أن يعيدوا دين الله في الحياة من شيئين. الشيء الأول معرفة دين الله عز وجل والشيء الثاني العمل بهذا الدين حتى يمكن لهم هذا الدين في الأرض ولذلك لا بد أن نعرف ديننا أولا ولا بد أن نعمل بهذا الدين والعمل بهذا الدين بالعمل لله عز وجل لله عز وجل بدون علم ضار والعمل والعلم بدون العمل اشد ضررا ولذلك اخطر الناس على الاسلام نفسه العلماء الذين لا يعملون لأنهم يعرفون الثغرات وأماكن الخروج من هذا الدين والتفلت من النصوص القرآنية والأحكام الشرعية فيفتون الناس بالترخيص لأنهم هم يعيشون في حياة الرخص يعيشون في حياة التساهل لا يريدون أن يبدلوا لهذا الدين فيؤولوا النصوص القرآنية كما يريدون ومن هنا كان أكثر الناس الذين وقفوا حجر عطر أمام هذا الدين يوم أن جاء علماء أهل الكتاب لأنهم لا يريدون أن يعتنقوا ويريدون ويعلمون ظاهرا من الكتاب وعندهم شيء من الكتاب الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء ولذلك حاربوه عن معرفه حاربوا هذا الدين عن معرفة فكان الشعب من اليهود والنصارى إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى الرهبان والأحبار يقولون لهم ما يقوله هذا الرجل ما رأيكم فيه يقولون لا إن نبي آخر الزمان منا وليس منهم فهم يصدقون أحبارهم ورهبانهم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل لا يأكلون أموال النازب الباطل ويصدون عن سبيل الله. فالعلماء أو ليس العلماء الذين يحتضون المطونة والنصوص والشروح والحواشي دون عمل هؤلاء أخطيرون على الإسلاميين وسبب كبير في انحراف الناس عن الطريق. والذين هؤلاء الذين لا يعمل يعلمون ولا يعملون هم لا يعلمون أعمى الله بصائرهم ولو أراد الله اعوذ بالله من الشيطان الرجين ولو أرادوا الخروج لا له عده عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين الله لا يحبهم ولذلك ما ألهمهم العمل بهذا الدين فعلامة غضب الله وعدم التوفيق أن الإنسان الذي يعلم لا يعمل بما علم والذين الناحية الأخرى الذين يريدون أن يعملوا لهذا الدين بدون علم كذلك قد يطعنونه وهم لا يعلمون الذي يعبد الله على جهل هذا كذلك خطير ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه قسم ظهري رجلان عالم فاجر وعابد جاهل عالم فاجر وعابد جاهل عالم فاجر يعني عالم لا يعمل وعابد جاهل يعني عابد لا يعلم هذا الدين فيعبد الله على جهل ومن هنا كان الطبيعه طريقه بناء, نفس بناء رب العالمين للنفس البشريه تربيتها تدريديه كالبناء، طابق طابق طابق، حجر فوق حجر ما إلى ذلك حتى تكتمل بناء النفس البشرية، والنفس البشرية ليست بين يوم وليلة روح النفس البشرية لا تبنى بين يوم وليلة، تحتاج فترة طويلة للبناء، التدرج في البناء، تماما كالجسد، الإنسان يولد طوله مثلا نصف متر. لما يصير عمره سبع السنين بايه يصير متر متر ربع متر الى آخر حتى يصل لما يصل العشرين السبعة عشر يصل طوله مئة خمشة سبعين وسبعين سنتيمتر النفس البشرية كذلك بهذا الدين تتدرج فيه ومن هنا رب العزة كان ينزل القرآن آية آيتين ثلاثة ويطلب منهم العمل بها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون الآية والايتين والثلاثة ولا يزيدون على العشرة ثم يذهبون ويعملوا بها ثم يعودون ويتعلمون ويعملون قال فتعلمنا العلم والعمل بالقرآن معا كما قال ابن مجرد ومن هنا خطير جدا أن تعلم كثير من العلم وأنت مستواك العملي برسلين نعم. نعم الذي يستمع إليك ما شاء الله الآية القرآنية كذا الحديث كذا الحديث الضعيف حديث الطعيف العقيدة التاريخ الإسلامي الخلفاء قال عمر قال أبو بكر رضي الله عنهم اجمعين لكن في العمل في العمل طوله عشر سنتيمتر وفي العلم طوله عشر متر ما في توالد هذا مرض زيادة العلم بدون عمل مرض كزيادة العمل بدون علم في مرض في الطب يسموه هيدروكفلات رأس الواحد بنتفخ كثير بحيث جسده لا يحمله انا رأيته راسه, رأسه هكذا وجسده قصير رامي راسه بحيث ركبته لا تحمل الرأس لا تستطيع هذا شك كثير من الناس يعلمون علم يعرفون شيء يحفظون ليس علما يحفظون لكن رأسه مرمي هيدو هكذا. جسد أعضاء لا تحتمل بد أن يكون الرأس متناسبا مع الجسد وإن يكون مرضا إن نمو أي جزء من أجلاء الجسم وحده لو كان الغذاء كله يصب في ناحية واحدة مثلا يصب في في العنف، يصير عنفه هكذا أكبر من راسي فهذا تشويه، فدين الله عزوجل شوف المنهج الرباني، المنهج الرباني لتربيه النفس البشرية هكذا بالقطار، آية اتنين حديث اثنين يذهبون يعملون وهكذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يقوم إن احببت أموالي الي بيرحاء هي لله عز وجل فيها ألف نخلا وبدون هذا سيصبح دين الله لعبا ولهوا لمن علمه وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ومن هنا ال الذين يحفظون النصوص ولا يعملون هؤلاء عبارة عن عكازة يتخذها الحكام لاضلال الشعور الفتاة تعال يا شيخ افتع على التلفزيون ان تحديد الناس الجاهل ويأتي بحديث ويأتي بايه تعال يا شيخ افتي إن الجهاد الآن غير راجب يأتي ويأتيك بأمثلة ألكع وطوان ففيه ما فجاهد. وجاهد في يا ابنين وخلاص نعم من السهل جدا جدا ها هؤلاء الذين يحفظون المتون أن يؤتبهم في كل وقت من أجل, أجل أجوال الشعور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 لقد رتع القوم في جيفة رتع القوم في جيفة يبين لذل بإمتانها <تصفيق> نعم ومن هنا حرص الطواغيت في كل حين أن يكون حولهم مجموعة من الذين يوقدون البخور ويمسحون الجوخ والحريم وظيفتهم اخراج الفتاوى التي تسكت الشعوب لماذا لقاء زياده سنويه او وسام ايش وسام يعني قاء وسام الشرف وسام العلم ايش وسام العلم ها العلم الجائزه السنويه ميداليه العلم يعني حديده مكتوب عليها ها جائزه العلم للشيخ الفلا؟ نعم يبيع دين الله ودين الناس ويضيع الأمة من أجل إيه مادة؟ هذا جنيدو كان يريد أن يحل القضية الأضانية ويرجع المهاجرين الأضاني ويطرد المجاهدين ويغلق الحدود إيه؟ كان يطمع العالمي. يأخوه في مداولة السلام العالم يقصو صعد ذهب مكتوب عليها جائزة السلام الدولي. قلت لو جاء عندي بعطيك قطعتين. هو <تصفيق> لازم يأخذها من كافر؟ أنا مسلم أعطيك قطعتين نسام. كان يريد أن يضيع شعبا وأعظم قضية في الأرض من أجل ماذا؟ من أجل قطعة قطعة حديث مكتوب عليها جائزة السلام العالمي. ولذلك قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يحكمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يكتمون البينات ويكتمون الهدى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لباسم تأخير لباسم لذا ما ف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية ولايك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من اللع من اللعنة من اللاعنوا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال جواب الأرض يصيبها الجذب بسبب علماء السوء بكل النطف أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث حسن رواه ابن ماجه ولذلك يروي القرطبي عند هذه الآية أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بالناس فوجد نملة نائمة على ظهرها رافعه أردلها إلى السماء تقول اللهم لا تأخذنا بذنوب بني آدم. والحمد وقال سيدنا سليمان ارجعوا فقد أمطرتم بدعاء غيرك. قال مجاهد إن دواب الأرض تلعن الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ويكتب عن الأوزاع أثرا لا أدري من أين جاء به قال شكت النواويس إلى الله عز وجل من نتني جثث الكفار النواويس المقابر اشتكت من رائحة جثث الكفار الأرض لا تطيق فقال فأوحى الله لها هل أنبيئك هل أنبيئك بأسوأ أو بأن تن من هذه من هذه الجثث؟ قالت بلى يا رب يرى قال بطون علماء السوء نعم ومن هنا لا بد من العلم مع العلم والرب يعني الطريقة ربانية لتربيه النفس البشرية ها يأتون للرسل للبسول صلى الله عليه وسلم إلى أعرابي علمني يا محمد يقول أن تشد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال له غير ذلك ولا فضل ذكاء قال غير ذلك عبد إلى أركان قال والله لا أزيد عليها ولا أنقل قال خبير لهم الأعرابي قال أفلح الأعرابي والخلا جلس واحد يعلم يعلمه الإسلام كله ها؟ يأخذ إلى عراب يأتي فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الإنسان على قدر ما يفهم يعلم الصحابة الذين حولهم الآية والآية الحديث والحبيثة ثم يترك لا يعطيه دروس ايا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه يعني يتفقدنا تفقدا بالموعظه مخافة التامه عليه فلا بد من العلم ولا بد من العلم. وعالم بعلمه لم يعملن معبد معذب قبل عباد الوثن وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوثن والذين يعبدون الله على جال كذلك مصيبه مثل بعض الصوفية تجد يقوم الليل ويتكلم على صلاة الفجر نعم يصلي النافلة ويترك الفريض فهذا جاء فذاك الرجل الذي من بني إسرائيل المتعب قام في الليل يتوضا ليصلي فوضع على فأس فوجد أنه قد مات فندم ندما شديدا أنه قتل نفسه، فوضعه في كيس وعلقه في عنقه طويلة كفاره لنفسه التي قتلت هذه النفس في يوم من الأيام واحد عابد عالم قالوا قال له ما هذا الكيس الذي في الخيط الذي في رقبته قال له القصة كذا وكذا قال صلاتك منذ ان وضعته في عنقك فاطمه لانك تحمل ميتا نجاحا فلا بد من العلم مع العمل ولا بد من العمل مع العلم ومن هنا يعني طريقه تربيه الدعوات للشباب طريقة ناجحة جدا وهي إعطاؤهم كمية قليلة من العلم كل أسبوع ثم يطلبون يسالونه هل عمل بهذا في الأسبوع الثاني وهكذا وهكذا تنمو نفسه تدريجيا وكلما ارتفع نفسه يكلفونه بتكاليف اكبر حتى اذا نضجت روحه ونفسه يقولون له الان جاء الجهاد تحب ان تجاهد لا بد لك أن تجاهد الطريق مفتوح يلا تفضل احمل حسامك وامتشك سلاحك وامضك هذه الطريقه هي الطريقه الربانيه لتربيه النفس البشري يأنا يكون هو يعيش في جهلي ويرجع إلى الله عز وجل بسبب حادث من الحوادث انقلبت في سيارة ونجا الله أمه ماتت فتاة الله عز وجل أراه رؤيا في منامي المهم رجاء إلى الله عز وجل هذا يريد أن يرى الناس كلهم يقرأ عن أبي بك رضي الله عنه كان يفعل كذا ينظر هذا يكذب احيانا وهذا جرب عليه السريق وهذا يريد أن يجيد الناس كلهم المسلمين الذين حولوا لماذا؟ لأنهم ليسوا مثل أبي بكر ما في إلا أبو بكر واحد في كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. <تصفيق> أنت تريد أن كل الناس يكونوا أبو بكر لن يكونوا مثل أبي بكر لا نع... أفضل الناس بعد الرسول هو أبو بكر رضي الله عنه والصحابة أنفسهم كانوا وقالوا قلنا لا نعبدل بأبي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ندعو سائر الصحابة لنفاضل بينهم اما انت من اول يوم تريد ان البشر كلهم يصبحوا مثل زهد, زهد عمر لا ما فيش مثل زهد عمر واحد ممكن عجر في الأمة أما كلهم مثل الزوب أمر مش مغفوه تريد كلهم مثل سخاع عزمان لا مجموعة قليلة جدا من الناس. كلهم مثل تقشف عليه لا وشجاعة كلهم ذا حزق أبي لا بس شويش كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فتبين أمس كنت اتحطت التيارة في الشوارع ولاحق البنات ولا لا هكذا كنت بس كما رحمك الله عز وجل ورجعت إليك قد يرحم هذا ويتوب عن معاك هذا الشاب الذي يريد أن يضرب هذا ويؤدب هذا ويستغيب هذا ويسب هذا هَذَا من الحرق التي في قلبه على الإسلام راجع إلى الله عز وجل يغني لكن لو كان عنده علم ما فعل هذا ما فعل هذا لا يزوى قال اللهم اكتب لأخي فلان وتب عليه واهدهي كما هديك لو كان يعلم العلم الشمعي لا يأتي وأمام الناس يستطيعبه يأتي إليه بينه وبينه يقول له يا سهل والله كنت عاصيا فاتفا فاجرا والله عز وجل من نعني فأنا منك الحرافا أو هفوة أو صغيرة أو كثيرة القضية الفلانية ونرث الله أنه هو أن أحببت أن ألتت نظركا إليها لأني أحبك حتى لا تعذب عليها يوم القيامة هذا أفضل من أتاتي امام الناس تقول إن فلانا هذا فاسق وهذا كذا وهذا كذا هذه طريقه الجهل. ولو فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتلم عمر ولا أتلم غير كان قلب اقتل عمر ونستريح يوم أن كان يقاوم. لكن مع انهم كانوا يعادونه ويؤذونه ويعذبونه كلما اشتد عليه اعمال يرفع يد اللهم وفق قومي فالله لا يعلم الله اذا لا بد ان يعلم الداعي هذا الدين وطريقه العمل لهذا الدين كما هو يعمل يجب ان يعلم وإذا كان لا يعلم يجب أن يسأل الذين يعلمون لكن هو ولحد معجب بالدنيا أبدا خلاص حفظ نص القرآن وحافظ لخمس الاربعين النووية وخمس مائة حديث خلاص هو وصل القمة كل هذا الفلاني الشيخ الشيخ الفلاني هذا كاذب وأنت وهذا الشيخ الفلاني فاسق والبابا الشيخ الفلاني هذا من عبدة الطاغور وهذا طيب مين في الدنيا في شلنتي مبارك كنت اتحق في شوالع قبل سني كنت هكذا ضايع فهذا لا يمكن يتعلم قم أذن لهم يا شخص اين المؤذنين لا نترك الأذان هم قاموا إليه فقلت لهم الأذان للصلاة فلا بأس أن يعد في يعني بعض العلماء يقولون الأذان للوقت وبعض العلماء يقولون الأذان للصلاة فأذن للوقت حتى يفتر الصايم والنفوس كلما كبرت كلما استطعت المحيطة وكلما تربت على هذا الدين كلما زاد زادت رأفتها ببقية المسلمين وقد لكم مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله السيدة عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم اشد من يوم واحد؟ قال نعم. عرضت نفسي على أبناء عبد فردوني تردوني أو تدوني فتفضت على وجهي حتى وصلت قرن التعالي قال وإذا بجبرين ينادين يا محمد هذا ملك الجبال قد أنزله الله ليفعل ما تعمله فناداه ملك الجبال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبع جبل الأحمر وجبل أبي كبيص على آل مكة أطحنهم طحين فرفع يده قال إني لا أمل أن يسج الله من أصلابهم من يحمل هذا الدين من فوز كلما ارتفع كلما ارتفع يعني أحمد بن حمدان كان والمأمون والمعتصم يعذبونه بسبب عدم قومه لخلق الب... خط كان يدعو لأمير المؤمنين يدعو دعني أقارب بين موقفين عبد الناصر أعدم محمد فرغلي وعبد القادر عودي عبد القادر عودي هو أستاذ التشريع الجنائي في الإسلام ومحمد فرغلي الذي كان يفوت جهاد الحركة الإسلامية في فلسطين وفي قناة السوال حمد فرغلي هذا كان إذا دخل الإسماعيلية البلد التي فيها المعثرات الإنجليزية الإنجليز يعلنون الطوارئ يقولون دخل الفرغلي معنى ذلك الليلة هنالك عملية عند الإعدام دعا محمد مره بعد التعذيب الشديد طبعاً وجريمته أنه قتل في فلسطين ضد اليهود وقتل في قناة السويس ضد الانيين عبد القادر العودي عندما أم الاثنين عدموا في وقت واحد واحد بعد الآخر عبد القادر العودي قال سيكون جميلة عنة على رجال الثور واما عبد محمد طربان فقال اللهم اغفر لي ولجميع من اتبعوا إليك اللهم يعني ارتفاع النفس البشريه الى درجه ان تتجرد من ذاتها نفسها يعني هذه قمه عجيبه في التربيه ترتفع النفس، ترتفع طبعا لكل من أتى إليه من المسلمين في نظري اللهم قلّي ولجميع من أتاوا إليه هذا الحقيقة المدخل الذي استفضنا فيه كنت أريد أن يكون مقدمة بسيطه للجهاد في افغانستان عندما قام الجهاد أيام داوود ضد داوود كان الذي فجر الجهاد شاب من أبناء الحركة الإسلامية عمره خمسة وعشرون عاماً اسمه حكمة ياري 25 وقرر أن يواجه داود بهيله وهيلمانه وسلطانه وفولجاره قرر مع مجموعة من الشباب في بيتاور لا يصلون الثلاثة ومعروف داود محمد داود صاحب القبط الحديديه في افغانستان افغانستان ترتجف فشاب من أبناء الحركة الله عبد وجل غرس التوكل في قلبه فعلن الجهاد عليه وصار يرسل هؤلاء الشباب مجموعات إلى داخل افغانستان ويهجمون على مراكز داود ومعظمهم موسك أو كتب كانت محاولات فقيمة بداية ساذجة لكن الله بارك فيه فعندما دخل بنشير كان مسعوب هذا ألسله واحد متيار على بنشير وهو الوحيد من أبلاء الحركة الإسلامية الذي كان يعرف على الأرض جيدا وتسلل احمد شام مسعود الى رفه مركز بنشير وضرب دبابه لداوود واحرق الدبابه التي في مركز بنشير واستولى على بنشير ساعة حكم بنشير هوجله 4 نعم ثم جاء الدبابات الدوله وجيشها واحتلها ام بعض الشابان معه جرح مرحه تزحف حتى جانب النهر وجلست بجانب النهر قال العلماء قد اكد في التلفزيون على ان هؤلاء بغاء وخارجون على الحكم ما قلنا ها صح نرد عليه قطعة لحم يدي بتي بذبحه نعم فجاء راعي فوجد اثنين جريحين واحد أستاذ في كلية الهندسة منهم والثاني طالب في الجامعة عونا واحد منهم أستاذ في كلية الهندسة بما هم تمسك قال ما شاءنكما قالوا نحن الذين نقوم هذا الحكم الظالم الثالي المجرم هذا داوود ماذا تريدون؟ قالوا نحن عطشون نريد أن نشعر لا يحتفظهم طبعاً أن يقتربوا من المسر فقال لهم الراعي انتظروا حتى أحضر لكم ما فأحضر لهم حجرا كبيرا ورمى على راس الأول وقتله وعلى الثاني وقتله يعني بغا ورجون على الحكم على حكم الأمير المؤمنين وذهب للشيخ المسجد وبشره قال له أنا قتلت اثنين من المسجدين. ها قال من هم هؤلاء المبكدين قال هؤلاء الذين ظهروا في بنشير وأحرقوا ببابي وجرحوا بعض الناس وقتلوا بعض الناس قال الشيخ المسجد قال له هؤلاء أولياء الله فأنت قتلت وليين من أولياء الله اذهب وكفر عن سيئة اغرب عن وجه فجن الراعي وانتهى إلى هذينها رأيتم هذا الراعي يريد أن يطلع الله فقط الاثنين وجاء يبشر إمام المسجد كل ذلك اعتمادا على فتوى الشيخ على السبتوزيون وعفرابي أن هؤلاء بغاة خارجون على الحق والمشايخ الحطبت النصوص والحواشي والمتوب ما بدأوا هذا الجهل؟ الذي بدأه شباب في الحركة الإسلامية يعلمون عن الدين قليلا ويعملون بما علموا تربوا يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع أخذوا ان الظلم يجب أن يقاوم، والذي يحكم بغير ما أنزل الله يجب أن يقاوم، توقفوا وقوم والذي فجر الجهاد شاب لا يحفظ المتون ولا المسوء ولا الشروح لكنه تربى ثلاث أربعة سنتين ثلاثة إذاك للدعوة الإسلامية مموا تدريديا ولولا الله ثم هذا الشاب حكمة يار من خلال ما أعتقد بيني وبين رب العالمين أفغانستان الآن جزء عبارة عن ولايه من ولايات الاتحاد السوفيات و... مثل بخار فلاقود من التربية على هذا الدين ونمو التدريجي والعمل مع هذا ثانية عرض مقامة الظلم حكمة يار يدخل على ساحه الجامعة يرى الشيوعيين يختصمهم يوم يتقاتلون هذا يحمل حجر وهذا يحمل حجر هذا يحمل عصا وهذا يحمل عصا هكذا أبناء الحركة الإسلامية مع الشيوعيين في داخل الجامعة يرونهم يفتحون المطعم في رمضان يهجمون على المطعم يكسرونه يجمعهم الجامعة تفصل تبصل أحمد شاه تفصل سياب هكذا هؤلاء سياف كان هذا أحمد ها رئيس الحكومة وصل في السنة الأخيرة من الجامعة وصارت ضغوط كثيرة من المسلمين وووو حتى رجع إلى الجامعة سياف أصدروا قرارا من رئاسة الدولة حتى لا يعين في كلية الشريعة معيدا لأنه الأول والأول في كلية دائما بيكون معيد فأصدروا قرار يجب كل خريج على كل خريج من الجامعة أن يجند, يجند تجنيدا إجباريا حتى يبعدوها عن دخول الجامعة فلا تحسب المجد ثمرا أن تآكله لن تذلغ المجد حتى تلعط صبرا والذين يتكلمون الآن على حكم شارو على زياف وعلى طالف وعلى, وعلى رباني يظنون هم هنا شبابا جاءوا من الشارع ابنين وحديث، ولا هم صاروا قادة لا هؤلاء قادة العمل الإسلامي منذ 1967 إلى اليوم يعني قائد الحركة الإسلامية كان رباني مساعده سياد رئيس المسؤول العسكري حكمة يار يونس صارت من أبناء الحركة فلا تظنوا أن هؤلاء جاء من الشارع وصاروا بقرار من أمريكا ولا من أوروبا ولا من غيره هذا قائد الاتحاد وهذا قائد الحزب الإسلامي لقد بنا تنظيمه من نور عينيه ومن أعصابه ونسج نسيج الحزب أو الجمعية أو ما إلى ذلك بلحمه ودمه وعصابه فالله عز وجل بارك في العمل. بابا اصطدموا مع داو. ثم قام الكلاب فيروي. أرسل العلماء أن هذا الكافر يجب قتاله. الشعب أطاع فتوى العلماء. قامت هذه البلدة وراء شيخها وهذه البلدة وراء عمدتها نظروا في الساحة. فلم يجدوا سوى رباني وحكمة يار فإما أن ينضموا وراء حكمة يار فإما أن ينضموا وراء رباني ولذلك صار العمل بهذا الشيء والله عز وجل كتب لهم أن نصى على أكبر دولة في العرب أكبر طاغوت في القرن العشرين هو طاغوت والله عز وجل أسخنه بالجراح وحطم كبرياءه ومرغ كرامته بالأوحال على يد شباب كلهم شباب ليسوا من حفظة المتون والحواشي وغيرها. وغيرهم ولقد كانت بحمة من الله عز وجل هذا الجهاد على شعب الأفغان. لماذا نعم؟ لأنه غير القيادات. أجمسك المجتمع هذا كله وقلبه. الجهاد فأضرت هؤلاء الشباب المغمورين في الجامعة. لا دكاتره في الجامعة ولا أساتذة معروفين أصبحوا قادة الامه والله عز وجل بقدره ساق هؤلاء بفكرهم الواضح وعقيدتهم الصحيحة النيرة فالذين ورائهم بدات تتغير نظرتهم للعقيدة وللتوكل على الله وما إلى ذلك بينما كانت القيادة من قبل لشيوخ الترك السوفية ولغيره الان هؤلاء لا يؤمنون بالخرافة لا يؤمنون بالصفية المخرفة والمرتبعة انقلبت الموازين، اختضحت العقيدة ظهرت قيادات جديدة وقد يدفع الثمن حمل الرايه والله عز وجل كتب أن تبقى هذه القيادات حية حتى اليوم حتى تحافظ على ثمار والله, والله عز وجل وهو العليم الحكيم أبقاهم احياء حتى يتمتع هذا الشعب بثمار النصر المبارك الاسلام وحتى ان شاء الله تقوم على ايديهم حكومه الاسلام ان الضغوط التي رايتها ولمستها وابطلعت عليها من كل الدنيا بأثرها عليهم لو وضعت على البداي قد ولكن ما لانت لهم قناة وما ضل الاباء بهم وما بهم وقفت البجل صدقوا يا اتوان. هذه الأيام الأخيرة التي شبكت فيها الحكومة، التي شبكت فيها الحكومة، أسبوعين، كل العالم يريد أن لا ينجح لا تصل ياك عندنا، أحب أن تصل لي سنة في لأنه بلا لا نأتم. تشوش عليه وتعفن بان نتكلم وانت تفنى فكل الدنيا لا تريد أن, ان يقرب الاصليون منك الدنيا كلها تتكلم حكمه الصحب الامريكيه والغربيه منذ اشهر وهي ترسم تكتب اكس ترين خمسمائة يعني الأصول المتشدد أصولي يعني معناته متطرف وسبحان الله الله ألههم كيف يسمون أصوليين يعني سلفيين أصوليين يعني راجعين للكتاب والسنة من أهل السنة والجماعة يعني أهل الكتاب والسنة أهل الأصول فحكمتها أخاء وصية وخالص رباني هؤلاء فا بمن تلص يعني أهل السنة والجماعة يعني إيه يريدون أن يدعوا للقرآن والسنة الله عز وجل إيه حتى على الكرة الكفار يلهم أسماء طيب لنا وهم يريدون أن يضمون بهذا الإزل فنحن أصوليون كلنا <تصفيق> هننا أصوليون <تصفيق> استطاعوا أن يصلوا إلى قراء أن يكون محمد نبي رئيسا للدولة وأحمد شار رئيسا للوزراء وعقد سياف مؤتمرا صحفيا وقال غداً تطرح حكومة أحمد جاهل الثقة على مدد الجورة فهو رئيس الدولة هو محمد نبس سمع العالم بهذا النبأ فصعق كأنما حصل طوفان وزلازل في داخل الأرض كله براكين كأنه قامت في كل الأرض طيارات تحركت تليفونات فاكات ما إلى ذلك أمريكا الصين إيران إلى, إلى آخره قالوا لان لماذا لا نقبل عن أحمرشا والرجل الوزراء لماذا؟ لأنه من اهل السمة والجماعة وفوه تجمع جمعوا أضطاءهم. قالوا لهم إت... التق اتسمعتم؟ اتفقتم؟ قال اتفقنا قال كيف اتفقتم؟ قال الله هو فقر انت راضي؟ قال انا راضي؟, وأنت راضي؟ قال أنا راضي. حتى انتم يا معتدلون مدرئ انتم قابلون؟ قالوا انا قابلين انت يا جي bis 40 كان أنا انت نزولا على رضا ال được د غلب حتى المعتدلين المدري قالوا لك أمريكا وإيران والعالم وعالم وغواصة. وأنتم بحاجة إلى أن يعترف بكم العالم. فقال لهم سياس الحكومه هذه. قال لهم أمريكا غير واضح لنا. تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول تقول نعم قالوا لا تريدون ان يعترض بكم العالم قالوا لا نريد ان يعترض العالم رفع حكمه يا رئيدو قالوا نعم ايوه قالهم نريد ان نعرف ماذا تريد امريكا حتى نتصرف بناء على رأي امريكا نرضيها قالوا امريكا تريد ان يكون رئيس الدولة من القادة السبعة ورئيس الوزراء من القادة السبعة قال هذا محمد نبي رئيس دولة من القادة السبعة وانتم تريدون رئيس الوزراء من القادة السبعة انا ارشح لكم سياسة يعني كانوا جوكي اجاهم مصمار عشر رئيس طبوهي الذي ظلم نكف قال ها ها مثل هذا الذي يسأل منكر ونكيف